تنفس تنفس بتمتعشي بتمتعشي بالخدمة يتقعد الحال يتقعد الحال فوز بنفسك ما ترك ركشي عمرك ما تقعز بدر وعمرك ما تقعد بدر ازميل كركب في الدار ابعد عن وقف في الحومة. احرك نحى عليك العاد وتعدي حياة الخمقومة يزيم الكركة في الدار ابعد ع الوقفة في الحومة احرك نحى عليك العاد وتعدي حياة الخمقومة اللي تخدم ما يعورك شيء نكتر شرنات حلال عمرك ما تقعد بطل. That we shouldn't like the Må det gå dig i år. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte så bra. Det är inte كل ضبر في حركة إيه سي مثلًا راهي الخدمة ما تحشمشي ما يحشمش كان الفضل عمرك ما توقف الضال بس بس بس بس بس بتعيش الخدمة يدك للحال يدك للحال توزب نفسك ما ترك ركشي عمرك ما توقف الضال عمرك ما توقف الضال يرضى بالهنا ما يهمو شي عيش محروق ليه قبير في الشبان احسن من عمره اللي راهو اللي يرضى بالهنا ما يهمو شي عيش محروق ليه قبير في الشبان احسن من عمره اللي واللي خرشي وما يحشمش في بلادك مرني وحلاتك عمرك ما تقعد فنان لو في الدوم في <تصفيق> The best of